إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اننا اعتادنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابراء يشربون من كاس كان مزاجها كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا ويخافون يوماً ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وعسيراً إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا طنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولطاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا الجنه وحريرا متكئين فيها متكئين فيها متكئين فيها على الارائك الشمس ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب وأكواب وأكواب, وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى تسمع تسمع سل سبينا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم أَم نعيما نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان لكم جزاء ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصبر لحكم ربك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 ذارون وراءهم يوم ثقيلة نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شنا بدنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء أخذ إلى ربه سبيله وما تشاء إلا أشاء الله إن الله كان عليما حكما يدخل من يشاء في رحمته.